كتاب البيع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهم الآخر فإن خير أحدهم الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايع ولم يطرق واحد منهما البيع فقد وجب البيع وفي معناه من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيئهما وإن كتما وكذب محقت بركة بيئهما باب ما نهى الله عنه من البيوع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيء إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الرجل الثوب لا ينظر إليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيء بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم ومن ابتاءها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أم سفها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر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 وعن عبد الله بن أمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيء حبل الحبل، وكان يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاء الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته باب النهي عن بيء الثمرة قبل بدو صلاحها وعن عبد الله بن أمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيء الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمكتاع عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيء الثمار حتى تزهي قيل وما تزهي قال حتى تحمر أو تصفر قال أرأيت إذا منع الله الثمر بما يستحل أحدكم مال أخيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نها النبي صلى الله عليه وسلم عن المخاضرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا المحاقلة الحنطة في سنبلها بحنطة عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان, وحلوان الكاهن عن رافي ابن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث باب العراية عن زيد بن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق باب بيع النخل بعد التأبير عن عبد الله بن أمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع باب نهي المشتري عن بيء الطعام قبل قبضه وعنه يعني عبد الله بن أمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبئه حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه وعن ابن عباس مثله باب تحريم بيء الخبائث وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة آم الفتح إن الله ورسوله حرر بيء الخمر والميتة والكنزير والأصنام فقيل يا رسول الله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 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم باب الشروط في البيع عنائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني أعرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء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 ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل الله قد أعيا فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قط ثم قال بعنيه بأوقيه قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لأخذ جملك خذ جملك فهو لك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبئ رجل على بيء أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها باب الربا والصرف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشائر بالشائر ربا إلا هاء وهاء وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيء الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشوف بعضها على بعض، ولا تبيء الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشوف بعضها على بعض، ولا تبيء منها غائبا بناجز، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر مرني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا قال بلال كان عندي تمر ردي فبئت منه صائين بصائم لنطئم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي إن ذلك أوه أوه عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبئ التمر ببيء آخر ثم اشتري به عن أبي المنهال قال سألت البراء بن آزب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيء الذهب بالورق ديناه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت باب الرهن عن أيشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. باب الحواله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. باب من وجد سلعته عند رجل قد أفلس. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره باب الشفعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال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 ما لي أراكم عنها مؤرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم باب الغصم عنائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أراضين باب المساقات والمزارعة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شقر ما يخرج منها من ثمر أو زرع باب في جواز كراء الأرض بالشيء المعلوم والنهي عن الشروط الفاسدة عن رافئ بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا قال كنا نكر الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج أن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على أهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك سجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به الماذيانات الأنهار الكبار والجدول نهر صغير باب الوقف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصدت أرضا بخيبر لم أصد مالا قطه وأنفس إني منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباو أصلها ولا يورث ولا يهب قال فتصدق بها أمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على موليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متنول فيه وفي لفظ غير متأثل باب الهبة عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فعضاءه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيئه برقص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تأد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في ذبته كالعائد في قيئه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هيبته كالعائد في قيئه وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه باب العدل بين الأولاد في العطية. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال. تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي لفظ قال لا تشهدني إذن فإني لا أشهد على دور وفي لفظ فأشهد على هذا غير باب هبت الأمرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالأمرى لمن وهبت له وفي لفظ من أؤمر عمر له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاها لأنه عطاء وقعت فيه المواريف وقال جابر إنما العمر التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما اشت فإنها ترجع إلى صاحبها وفي لفظ لمسلم أمسك عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر أمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه باب اللقطة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق قال اعرف وكاءها وإفاصها ثم أعرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة إنك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دأها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشدر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاه فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب باب الوصايا عن عبد الله بن أمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده زاد مسلم قال ابن أمر والله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي اندي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدني عام حجة الوداء من وجأ اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجأ ما ترى وأنا ذو مالي ولا يرثني إلا ابنه أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشط يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرق بها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 لكن البائس سعد بن خوله يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس عضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير باب الفرائض عن عبد الله بن أباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وفي رواية اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباء أو دور ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم عن عبد الله بن أمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيء الولاء وهبته عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنين